و أ ع و ذ بعظمتك أ ن أ غ ت ا ل من تحتي اللهم عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فاطر السماوات و ا ل أ ر ض رب كل شيء ومليكه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 وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ى نفسه وزنه عرشه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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ى نفسه و ز ن ة عرشه ومداد كلماته أ ص ب ح ت أ ث ن ي عليك حمدا و أ ش ه د أ ن لا إله إ ل اله ا ل أصبحت أثني ح عليك م د الا وأشهد أن لا إله إ ل الله ا أ ص ب ح ت أ ث ن ي عليك حمدا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله